و موسوعه ن النابلسي ل ه ا م ح ن ن وأتموا للعلوم ح ج ن الاسلاميه ا ت أو به رأسه به لذا من ف ف د ي ة من صيام أ و ص د ق ة أ و نسل ف إ ذ ا أ م ن ت م فمن تمتع بالعمره الى الحج ف م س ت ي س ر من الهدي فمن لم يجده صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج وسبعه اذا رجعتم アシャ ت ف ع م و بالخير ي ع ل ه النابلسي ل ل ه و و ت ز للعلوم ا ا ل ا ل ب ي س ع ل ي ا م ج ن ا ه Thank y o ومنهم من ي ا ل د ن ي ا و م ا ل ه م من خ ل ا ب و م ن ه م